وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا بعد فأهلا مرحبا لكم جميعا وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا المجلس في ميزان حسناتنا جميعا ثم أذكر نفسي والحاضرين بما تلي علينا الصلاة لقد تليت او تليت علينا ايات لنتدبرها ووعاها وعمل الذين احتضاها فإنه سيربح لان الله عز وجل اقسم والله عز وجل لا يقسم إلا على عظيم فاقسم الله عز وجل بالعظم أن جميع جنس الإنسان في خسر أي في خسران مبين إلا ما استثنى أنت حينما تسعى في عملك لتحصل عرضا من الدنيا فإنك لو خسرت فيه لحزنت فكيف بك وقد جئت يوم القيامة وقد أعلن وانفضى سوق الدنيا وعلمت أنك من الخاسرين يوم التغامن يوم التغامن يوم الخسران هذا اليوم العظيم فيندم المسلم المطيع أنه لم يستدق من طاعة الله عز وجل وكذلك الإنسان الفاجر أنه ما قضى طيلة حياته في طاعة الله عز وجل ولكن استثنى الله عز وجل صنفا مباركا قال إلا الذين آمنوا حققوا الإيمان قولا وعملا وعملوا الصالحات وتوافوا بالحق أي دعوا إلى الله عز وجل وتوافوا بالصبر توافوا بالحق بالدعوة إلى الله عز وجل كل هذه أعمال تجعلك من الرابعين لأنه ما ينصد الصراط فأنت تحتاج إلى هذه الأعمال تحتاج إلى هذه الجنسة لتكون لك نوراً على الصراط يوم يقول المنزقون والمنافقاء للذين آمنوا ننهرون نقتبث من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمثوا نوراً أن يرطيعوا إلى الدنيا لتحصلوا الأعمال التي تفرّبكم من الله عز وجل ولكن هيهاد هيهاد فخذ من هذه المجالس المبارك النور الذي يضيب لك الصراط يوم العرض على الله عز وجل فنسأل الله عز وجل أن ينور لنا الصراط هذا لتستشعر عظمة هذه الجهسلة تجلسوانا وقد حفتك المنائكة وذكرك الله عز وجل في من عنده يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما يرد الله به خيرا يفقه في الدين قال العلماء بمفهوم المخالفة أن الذي لا يراج به الخير لا يفقه في دين الله عز وجل شيء فنعيش هذه اللحظات مع كتاب الجنة قال المصنف حفظه الله تعالى الضغط الأول الأداب التي ينبغي فعلها عند المحتضر عشرة هذا حتى يتعلم الناس كيف يتعاملون مع موتاه ولا يقالفون هدي النبي صلى الله عليه وسلم أول شيء تذكيره بالوصية وهذه الوصية كما تعلمون تأخذ الأحكام الخمسة وسيأتي معنا هذا في كتاب الوصية والإنسان إذا تعلم ثقفها فإنه سينتفع بها وينفع الآخرين فقد تكون وليمة وقد تكون مستحبه وقد تكون محرمة وقد تكون مطروها وقد تكون مباحة كيف تكون الوصية محرمة الوصية تكون محرمة حينما تكون في الدعانة على الاسم والجنوان لأن الله عز وجل قال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاسم والعنوان هذا الذي يمصي من بعده بأن يأخذون جزءاً من ماله لإقامة خمارة أو نحو ذلك من هذه الأشياء التي تفسد العقول هذه وصية محرمة وعلى هذا الأمر وكذلك تكون الوصية محرمة حينما تكون أذية من الثلث لا يحذر كذلك فلقد شرح لك النبي صلى الله عليه وسلم ان الوصيه لا تزيد على الثلث بل الثلث كثير او كبير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه مسلم من حديث سعد في حديث سعد انه يقال لما عادهم النبي صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع من وجع يشتكي منه رضي الله عنه فقال يا رسول الله انا ذو مال وَلَا يَلِفُنِي إِلَّا إِذْنَا لِي أَمْ جَمْ وَالْكَثِيرَ وَمَعْتِ شَلْدَاتِ بِنْتِ وَحِبِ أَفَأَتَفَضَّقُ بِهُلُثَ إِمَانٍ يعني 6 من 9 مثلا قال النبي صلى الله عليه وسلم له قلت الشطر يا رسول الله يعني مثلا 5 من 10 قال النبي صلى الله عليه وسلم له قلت فالثلث قال الثلث والثلث كثير او كبير فلا يجوز لك أن تزيد على الثلث فهذه بعض أحكام الوسيطة إذا تكون محرمة فيما تكون في الإعانة على محرم وكذلك تكون محرمة فيما تزيد على الثلث وكذلك تكون محرمة فيما توصي بالوصية لواركنا معنى ذلك أن لك إمن سيرث وأمك سترث فلا يجوز لك أن توصي للم وإن كده كده حيث فمن فهش تخص بشيء من الوصية لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إِنَّ الله أَعْطَاهُ كُلَّذِي حَقٍ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لِهِ لُوَعِسْهُ فَلَا وَصِيَّةَ لُوَعِسْهُ وربما يغطي هذا الرجل ويضر الورثة فحين ذا لا يجوز له ذلك ما فيأتي معه النبي صلى الله عليه وسلم قال في نفس هذا الحديث قال إنك انتبه ورثتك خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس والنبي صلى الله عليه وسلم رغب في الوصية ما حق لهم مسلم يبيت من ليله أو كما قال صلى الله عليه وسلم إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه كان ابن عمر فيما سمع هذا الحديث ما يبث ليلة إلا هو وصيبه مخطوبة علبهم ولتعلم خطورة الأمر فقد تكون واجبة وأنتم تعلمون الواجب ما أمر به الشاب على وجه الإنسان والحب يثاب فاعله امتثاله ويستحق العقاب تاريخه يعني أنت لو ما امتثلتش هذا الأمر تأثم يعني واجب عليك أنك تغصب أي أنه في هذه الحالة يجب عليك أن تنسل متى؟ حينما يعطيك إنسان أمانة وليس هناك أما شهود على هذه الأمان في الشهود إذن قد تضيع الحقوق فواجب عليك أن تنسل فقل فلان له أمان عين أو عليك ذي لإنسان وليس هناك سهول في هذه الحالة عندما تلص وهكذا الأمر الثاني تذكير الميت برحمة الله عز وجل وفضله لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن صلى بالله عليه وسلم وقال الرجل الذي كان في الموت حينما قال له النبي صلى الله عليه وسلم كيف تجدوا؟ قال أرجو الله وأخافوا ذنوب فبشره النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجد معان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله عز وجل ما يرجوه أمنه يوم القيامة مما يخاف والانسان كما تعلمون حينما تحضره سكرات الموت يغلب جانب الوجع يغلب جانب الوجع جانب الوجع اما في دنيا تيغلب جانب الخوف ليحمله هذا على العمل لدين الله عز وجل ولكل ما يقربه من الله عز وجل الأمر الثالث تعاهد يبقى أول حاجة الوصيد ثاني حاجة تذكيره برحمة الله عز وجل و خضر الأمر الثالث تعاهد بلّ حلقه و شكتاته يجب حتة خطنة و الماء وتمررها على شفتيه وتنقض بها في حيطه لأن لذلك حينما تحضره سكرات الموت فإنه يعاني منها فيحتاج إلى ما يجعله ينطق بالشهاد <تصفيق> سكرات الموت تجد يبعى الحاكلة كانه يتنفس من سحب ادرجه فهذا امر يعني مشاهد امر وان كان ليس عليه دليل ولكن البيت يحتفل ف نقط في ثنه ترسم هذه القمه على شفتيه حتى يظهر ان ينطفئ في هذا العين الامر الرابع تلقيمه الشهاده لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقيم موفاكم لا إله إلا الله هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن هذا أمر كما قال العلماء يحتاج إلى أمر على حسب حال هذا النبي أو على حسب حال هذا الرجل الذي تحضره الوقت فإن كان هذا الرجل كافرا والغياب بالله فوجد عليك أن تأمرهم أن ينطق الشهادة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمه قل لا إله ها الله كلمة أحاج لك بها طبعا. خلصه كده كده سيموت على الكف فتأمره لعل للثاني يذل بها أما إذا كان هذا الرجل من ضعاف المسلمين ورض المريض للذنوب والخطايا ونحن ذلك فلا تقول له قل لا إله إلا الله فربما يضيق صدف ولا يتحمل إن بعض الناس تقول له اتق الله تأخذ بالعزة ويتكبر ولكن عافظ سبحان الله أقد قل للنبي صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي ونزده هذا إلا تقفى لله عبدالله طب فماذا تطمئ تذكر الله عز وجل عنده فلعله ينتبه <تصفيق> فإن النبي صلى الله عليه وسلم بشر أن من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل نشاه هذه كلمة عظيمة وهي تهنى على من كان من أهلها فمن عمل بهذه الكلمة طيلة حياته هذا هو الذي يوفق للنظف بها فيها. الأمر الرابع كم حاجة به؟ طيب الأول من يعود الوصي ثاني تذكيره برحمة الله تلقين الشعبتي بل شفتيه وحلقه الخامس إذا قضى أغمضوا عينيه وادعونه <تصفيق> فإذا تأكدت أنه مال ماذا تصنع تغنب عينيه هكذا فقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت أم سلمة رضي الله عنها كما عند مسلم قالت لما مات وبالله عليه تسمع هذه الكلمات هذه المرة بقلبك قالت أم سلمة لما مات أبو سلمة قد شخص وبخر فأحمضه النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن الميت إذا أو إن الروح إذا شخص تبعه البطر فضج أُنالس من أهله فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تدعوا على أفوذكم إلا بخير فإن الملائكة يؤمنون على ذات القدور مرأة ذاته تقول يا جمدي يا سبعي يا كذا يا كبا كل كلمة تقولها تدع على أن تكونها بالخراج بجانها والكلام بكله الملائكة يؤمنون على ما تقول فلا تدعو إلا بخير فإذا الملائكة يؤمنون على ما تقول ثم قال اللهم غفر لأبي ثلما وارفع ضرجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين واغفر لنا وله يا رب العالمين واستح لها في القبر ونوّر فيه كلمات خرجت من سيد نبيه صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لأبي السلام وارفع درجته في النهديين واخلفه في عقبه في الغابرين واغفر لنا وله يا رب العالمين وأفتح له في قبره ونوّر له فبالله عليك أن تحكم هذه الكلمة لتجعو بها لمجينك الأمر الثالث شد لسيينه وتديين مفاصيله اللحيان هم هما العظمان اللذان في هنا الايه الاحنا واضح انت بتجيب منديل و من اعلى الراس على اللحيان حتى لا ينفتح فم واضح تجوزيه للقبلة فهذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. الرجل الذي مات وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه أصاب فطرة الذي سعتني يقول ايضا القبلة قبلتكم أحياء وأمواتكم نصح الحديث تتودي القبلة هكذا على جلبه الأيصر ويكون مستقبه القبل على جلبه الأيمن بلعب الله طبعا في قول ان هو يعني يستلقي على قفاه هكذا ويكون وجهه للامام ولكن او لو وضع على ان يكون على جنبه ليس يعني يستتب على ظهره يبقى نايم على ضهره مش للبيه في ولكن افضل يكون نايم على جنبه الايمن يستقبل مشط كما ينصح الأمر الثامن تجريده من ثياد قال بارك أشهدنا سيقول العشرة إن شاء الله سيوصد هذه الجيدة بإذن الله تعالى بس ما يغلطش ومحكش يعني الزرة يعني ملي لي والحكي من أن يرسل تجريده من ثياد الدليل على ذلك لما بات النبي صلى الله عليه وسلم قالوا أنجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نجرد ممتالا؟ فعلنا مثال ان الميت يجذب من ثيابه تغطيته بشورب طبعا كنا في لما حينما تربط او تشد اللحايا تلين المفاصل هكذا امسك الذراع لتلينها هكذا حتى يكون ايسر حينما تقوم بغسله تغطيته بثوب إلا المحلمة فلا يغطى وجهه ورأسه ما الدليل على ذلك الرجل الذي وقصته دربته النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تخمروا رأسه فإنه يأتي يوم القيامة ملبيا او كما قال صلى الله عليه وسلم الأمر العاشر التعزيل بتذهيد وَدَثْنِهِ إِذَا تَيَقَنُوا مَوْتَهُ إِذَا خَلِّ ذلك لو كان هذا الرجل يعني يعاني من مرض يعني شديد ونحو ذلك كبير في السن هذا يغلل على الظن لسيما إذا لن يكن هناك طبيباً ونحو ذلك يغلل مع الظن أنه ماك إذا كان شاباً وما وجد علامة من عملات المرض ونحو ذلك هذا تصبر أعلم في غيوبة ونحن ذات فتصبر عليه حتى تتيقن أنه قدم فإن تلقنت أنه قدم فواذب عليك أن تثرت في تجهيد الدليل على الإسراع في التجهيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسرعوا من جهة فإنها تك صالحة فخير تقدمونه لها وإن تكو غير ذلك فشرق تضعونه من على أعناق أعناقهم وكما قال صلى الله عليه وسلم أن هذا يكون من باب الأولى واضح أن يكون في التجهيد من باب الأولى ومن أننا يعني صبام الميت يعني كنت نحو الجديد مالذي يقول العشرة؟ <تصفيق> فضل الله الوصية الوصية هو تذكيره برحمة الله عز وجل هو هو تلقينه تلقينه الشهادة تلقينه <تصفيق> <واحد دلبي> الشهادة كيف يحدث بالشهادة؟ صدر الله مالذي تبكين أننا حرفينه كتابي نحن انا تعاهد بل حلقه وبكده اربعة تليم المقاصر وشد الحياة الاسراء في تلهيب تجريد من ملابته توزير من القمة وشد الحياة قلناها فضل واحد قلناها فالثين شهدتين احسنوا فوجود القبل اغمض عليهم احسنوا ما قلنا الاسراء نعم في التجهيد بقيت واحدة لا تغطيته بثوب الا المحرم فلا يغطى وجهه ورقصه نحن نخلي كتابي عن سؤالتها سؤال. الضابط الثاني غسل الميت عشرة أشياء وضع الميت على خشبة الغسل تتره من السرة إلى الركبة والمرأة كلها إلا منضع الدين الأول شيء تقضع الميت كما تعلمون على خشبة الغسل والغسل هذه يا إخوان يعني عبادة عظيمة جدا وإذا سمعت الأحاديث التي جاءت في خضائلها إنك سترغب فيه كان زمان كان يأنفون أن يجارسون رجل الذي يغسل المصر لأنهم ما علموا هذا الحقيق النبي صلى الله عليه وسلم بين أن من غسل ميتاً وستر عليه فنوى أجم عظيم في حديث في رواية نصر أن أنه يغسر له أربعين مرضاً لغير ذلك من هذه الفضاء والأولى الأولى أن الذي يغسل الميت يكون من أهله لأن النبي صلى الله عليه وسلم الذي قابل بغذفه هم أهل النبي صلى الله عليه وسلم هذا أولى ويقدر الأبقى يعني على الأقل يكون في كل بيت مذنب رجل يعلم تدخل غذف ولا تدخل على عينه أيضا لأن في هذه لحظات تظهر علامات. فربما تكون من علاماته الخطمة تحتاج إلى إنسان دي أمين إذا وضع الميت على خشبة الغسل تسطر الميت من الركبة إلى السرعة أما هذه عورة الرجل أما المرأة تسطر جميع مدنات حتى وإن كانت المرأة تغسلها أنه سيكون معنى أنه يجوز للرجل أن يغسل زوجته ويجوز للمرأة أن تغسل زوجها ما لم تنقذ عدةها يعني لو أنه مرأة حامل مرأة حامل ومات زوجها الآن ووضعها الآن هل لم تنقذ زوجها؟ ليس لها لأنه ما عاد زوجاً لا لأن عدتها قد انقضت أما بخلاف ذلك يجدون عن ذلك يبقى المرأة كلها عورة إلا مواضع الدين خلاص كفين وجه الرقبة نصف الساقين ونحن ذلك ولا يجد العجل أن يغسل ابنته البالغة التي بلغت للحنو أو على الأقل كان عندها عشر ثنوات وضح ولا يجد المنع أن تبثل الصبي الذي تعدى السبع ثنوات أما قل من ذلك فيجب تلين مفاصله كما أسلف عصر بطنه عصرا رفيقا يعني حتى إذا كان يعني في بطنه شيء من فضلات الطعام ذلك فحتى لا تلوه كما تعمل ويصحب في هذه الخشبة التي يوضع عليها الميد أن تكون ذات سطوم يعني تكون مخرام ويكون أفضل أن يوضع فتحة يعني كبيرة شيئا تحت إليتيه واضح نعم وتعصر بطله عصرا خفيفا ثم بعد ذلك تلف خرقة على يديه مغسر يوضع خرقة على يديه حتى لا يلمس عورته ثم ينجيه بعدما ينجيه ويغفل يغفل الموضع يوضعه للصلاة يوضعه للصلاة بعد ذلك يغسل رأسه ولحيته بالماء واضح؟ بعد ذلك يغسل الجانب الأين ثم الأيصر بالماء القرح البداع باليمين هذه مأخوذة من حديث النبي صلى الله عليه وسلم من النسوة التي قلنا بتغسيله ابنته نبي صلى قالق ثلثا ايه ثلاثه او خمسه او أكثر من ذلك ابرايتن وجعلنا في الاخره كفورا او شيئا من الايه من بما يمينها واضح فبهذا يستحق اما اذا وضعت هذا الميت بجملته في الماء وعممت جسده بالماء فقد تم الغسل فهي هذا الغسل الغسل تعميم البدن بالماء ولكن على هذه الصوره فهذه هي سنه النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعد هذه الغسله التي بالماء القراح تغسله بالصابون او نحو ذلك ثم بعد ذلك تغسله بالماء الذي يضاف اليه الايه الطيب او الكافور او نحو ذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وجعلنا في الاخره كافور أو شيء من ذلك. من كفن الضابط الثالث الكفن الكفن سود يستر به البن يستحب أن يكون ثلاث نفاك لأن نبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاث أسواك سحولية واضح ولا نزية للمرغة على غزة قد وردت رواية أن المرأة خط بخمس لفائل ولكن ضعف كثير من أهلنا يبقى يستحب أن الكفن يكون ثلاث ويستحب أن يكون أضيضا لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول خيروا في ثيابكم البيار وقال كفنوا فيها الموثور اينا هنوضح كيف تكون ثلاث ثلاته يستره جميعهم الا راس المحرم ووجه ووجه المحرم الشرات اسواق عشان بتكون بالشكل يعني المفترض ان هذا مثلا الميل خلاص انت ثلاث سوال على بعضها خلاص وتحط الميه في وسطها وبتجيب اول لفه هكذا واللفه الثانيه عليها كده خلاص الصفحه هكذا اول لفته على التانية اللفه الثالثه كده يعني بضبطه هنا اوه اوه اضابط الراوي اركان صلاه الجنازه السبعة. لانه النبي صلى الله عليه وسلم قال صل قائما بعمران الحصى ان تستطع فان لم تستطع فعلى جنب ان لم تستطع فعلى جنبك هذا يشمل جميع التكبيرات الاربعه لانه النبي صلى الله عليه وسلم لما نعي الى النجاشي خرج وكبر اربع تكبيرات غربة خمسة غربة تسعة ولكن حينما تريد أن تكدر خمسة تكبيرات ماذا تقول؟ تقول سنصلي الجنازة خمسة تكبيرات إذا من الخطط إنك تقول صراط الجنازة أربع تكبيرات هذا فقط لأيه صراط الجنازة ليس أربع 4 و 5 و 9 وضع فتقول احنا هنصلي الجنازه اربعه اربع تكبيرات في ام الايه الممدود ينتقل التكبيرات الاربعه قراءه الايه الفاتحه او لما قرات عبان وجهر بها قال يعلم انها السنه والمقصود بالسنه الواجب الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم الرابعه كما فيه شهد الدعاء في المهن. السلام التركيب هل يصلنا على الغائب مطلقا أم ماذا اختلف العلماء في ذلك كثير من الناس يأتي مثلا واتت واحد مثلا مشهور مثلا في الناس خلاص فتجل يقول يأتي بعد صلاة الجمعة وبعد أي صلاة قول هم صلو صلاة الغائب على كلاك شمعنا كلاك لماذا أقصد فلاك؟ على كل حال المسألة كما تعلمون يعني فيها خلال ثلاث أقوال هذه القول الأول, الأول يجد الصلاة على الغيب مطلقا أي واحد يموت في السعودية في الهيد مكان يجد أن يصنع عليه الأرض القول الثاني قالوا أن هذا خاطئ بذنب الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم على النجاشين القول الثالث التخصيل هذا اغتيار الشيخ الإنسان الثانية رحمه الله تعالى وهو الصحيح إن شاء الله عزيزه التفصيل أن النبي صلى الله عليه وسلم لن يصل صلاة الغائد احفظ على أي إنسان إلا عن النجاشين لن يصل لاش صلاة الغائدة على من عن النجاشين وقرأنا النجاشية أن النجاشين مات بين الكفار خلاص ما تقوله وحد يصل عليه فصل عليه النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الغراطين فقال العلم إذا مات هذا الرجل في أرض قرص وعلمت أنه لم يصمي عليه أحد من المسلمين فحين ذا يشرح صلاة الغراطين كما في الله نبي عليه ثم التوقيف هذا التقرير للضمير على المرضى خصوصا الضمائر المرأه المقصود عليها ما الذي كان طوره اي نوع كانت لعجوز المراه او صغير كان تنفض او تنظف في الذي المريض اتصل وقال عنها النبي نعم كان مستفسر عليك وصل <تصفيق> النبي لا ده هذا مش صلاه هذا دليل تقول ان هذا لو أنك لم تدرك الجنازه خلاص ان هذه كانت معمه تسعسل في المدينه انت لم تدرك الجنازه هل ينتلك ان تصلي عليها ام لا هذه هي المساله وهذا المثل ايضا اختلف فيه العلماء من, من هم قال انه لا تجوز ومنهم من قال أنه جنس هو هنداني والصحيح أنه يجوز أنه ينس ولكن ذات التأخير هو عاد خلاص؟ يعني أنت لو جاتت نارضة واحد ناس مثلا في البلد ولم كنت تأخذت عن صراط بيت الجناز هل يجوز لك أن تصلي الجنازة عليك؟ <تصفيق> نعم يجوز لك ذلك فكيف يكون تجعل القبر بينك وبين الطبلك وتكبر وتصلي وليس ببدعة فقط فعله نبينا محمد عليه الصلاه والسلام كتب الكلمه ح تاتي تتابع الايمان تتابع الايمان لو علمت انك فاتتك تكبيرا الاولى مثلا فانت تعمل كما يفعل المؤمن لان في النهايه لو انت ماشي وخلست بما هيكون هو سقط بشكل وان هو في اخر حاجه و انت لسه فاضل لك حاجه طب بعد كده الجنازه ايه لانك انت هتسلم معاهم ما لك ايه تبقى تصلي ومفيش جنازه اصلا الجنازه الشال خلاص فبتتابع الايه تتابع الانديه ويصلى على جنب الايمن مستقبل القبلة في شق او لحد وهو الا فحصلنا نلحق لنا والشق الغني ولكن الشق جاء الذي اما اذا كان في مايه غنيه ونحن نلحق معنى الليل عن جهه الحفظ ستحقر المكان الذي يتوضع فيه الليل وتعمل في ثم تكتل افضل الحج وتتمن عن جهه الحفظ وتحط الا قدر هذا الميه وتضع فيه الالماني بيشلك في حط صحن عليه القراص انت بتحط ثاني الزنت الايه تميل عن جهه الحط وتضع فيه ليه هذا الايه الميه وتضع اعلى هذا الايه هذا الحط مثلا خشب او رخال او خزن ثم تقو عليه الايه التروم انا اللي عندنا هنا هذا ليس ثاني حاجه هذا ليس ثاني حاجه ما هي ده موضوع فوق الايه بشوف بس يكون اي والله على وجه خلاص احنا شاء الله ما ننسى ثاني يعني بقى مانا في تكثير المصلين على الجنازة والمكان الذي تصلى فيه الجنازة هل يجوز أن تصلى الجنازة في المسجد؟ نعم يجوز وبينت عيشة ذلك لما عرضها بعض الصحابة رضي الله عنه ولكن الأفضل أن يكون هناك مكان معد للجنازة هذه بعض البذع التي تتعلق بالجناة وضع المصحف عند راس المحتضر هذه بضعة ليس لها أصل حتى الحديث الذي ورد نبي صلى الله عليه وسلم على موتاه يعني حينما يحتضوا لأنه صح الحديث قراءة القرآن على الميت وهو الباشر غسل ادخال القطن في دوره وحلقه وأنفه هذا لا يجب ألا إذا تعذر النهر لأنه ربما يضب المقرس يخرج فحين ذلك تسد هذا المقرس بأي شيء حتى أن الفقل تسده ولو أصيل الحرم حتى يمثني ولا يلوي الكف إعفاء اللحية حزنها الميت ترك أكل النحور ترك سياد الميت اليوم الثالث الجاهد الفكرة عند غطل تقادل بعض من الجنادة إذا كانت صالحة سبا حفيفة العكس الإطاءة السيئة بها التزاحم على النحش إلى غير البال تركوا الاعتراض من الجنادة الذكر خالف الجنادة قراءة منها خلقناكم وفيها نعيدكم في مسألة اليوم مسألة التلقيم شوف بسي مع أتراضي مسألة التلقيم وَإِذَا سَأَلَكَ تَقُلْ لَهُ كَذَا وَكَذَا مسألة التبقين دي أتى فيها حديث خلاص؟ أتى فيها حديث ولكنه حديث ضعيف فلو واحد فعلها ما ينفحش نقوله عليه وإستاذه ليه؟ ليه حديث بل في الحديث ضعيف إذن لا يضح العمل ليه إذن نبعين له الله الحديث ضعيف صح لم يفح الله عليه وسلم اما مسألة الجهر بالدعاء هذه الجذعة لم تدعى من المسيس الله عليه وسلم لأن نبي صلى الله كان إذا فلغ من ذنب الميت قال التغفير لأخيكم وسل له التذيب فإنه الآن يسر إذن نبي في الدعاء وخير هذه هاتي النبي صلى الله عليه وسلم كأنه لفترين يستطيع أنه يدعو بأجل الكلمات جهراً والصحابة يؤمنون عليه ولكن النبي صلى الله عليه وسلم نبي أفعال له لأنه يمتابل قول الله عبده وزنة استغل كبيره تجيل الله عبده وزنة حب وهذا يضيع على الناس الخسوح بسخرا قاله إنه واحد يصنع وهو اللي حضر بالكلمة وإيضا واحد يقوله خمسة كيلو بس تعرف إنه في واحد يدعي هو رفع له آمين آمين وهم شكوا يا رب ياخذ ما تخلي بين الناس أو تخلي الناس بينهم وبين ربهم كبارك وتعالى يدعون بما يقفر على بالهم وعلى أنتمعهم إنما صار كلا شيء فطبعا بكم يفتدني ويقول لك إن بعض الصحابة او بعض الثلاث كان يفعل ذلك جهباً نعم بعض الثلاث كان يدعو جهباً ولكن لن يرى أبداً إن كان من حوله يؤمنون على دعامه ولو لا فالدنيا ما يستطيع أن يدعو جهباً دقيت بضعة الثلاث صراعه ان جماعه خلاص يتحذروا من هذا الامر جماعه يذكروا ايه ويقرؤوا ختمه ويهيبون ثوابها الى الايه الى الميت, الميت. هذه بدعه وليست مشروعه وليست جائزه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا مشروع ولا هذيك ان العلماء القول قد يكون الشيء جاي ولكنه غير مشروع من بعض المرماء قد الشيخ ابن عثمين يقول يجب أنك تصلي لك لي على ما؟ على الصدق قوم وعلى الصيام والكلام هو الشيخ قال كده نعم ولكن كلام الشيخ ليس هكذا هذا الكلام إذا هنا مقتور لأن الشيخ لي ستم بالكلام الشيخ قد يكون جارد ولكنه غير ما الشيخ وعلمنا لهذا بحديث الرجل الذي كان يصلي ويقرأ في كل ركعه تقول هو الله واحد غير كان يصلي صلى الصلاه الفريضه بعد الفاتحه يقرا قول هو الله واحد خلي بالك ماشي يقرا الركعه الثانيه وراها هو الله واحد في الاربع ركعات قول هو كل صلاه الله واحد فلما غفع أمر هذا الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم فالنبي قال ما أحب لك على هذا قال هي صفة الرحمن وحب أن يصلي بيها مستاذا قال قال إنه النبي صلى الله عليه وسلم أخبروها من الله عز وجل فهنا النبي صلى الله عليه وسلم لا يذكر عليك فالجلس فهذا جاه يا لو أنك فعلت هذا نقول لك جاه جاه بعد الصلاة كده تصلك كله ما واحد ولكنه غير مشروع يعنيه غير مشروع يعني أن المبيل صلى الله عليه وسلم لن يشافعه من الأمة ينفعش تقول واحد كل ما تتصلك تترقه الواحد هذا تشبيه بفضل من أن كل الأمر جائد وأن كل الأمر مشروع تبهن الصلاة عن الميب مشروع هل شرعها النبي؟ لن يشرعها النبي صالح لن يشرع حتى لو مشروع انك تقول للناس ايه وطلع عن الميت والله ما كان حد يقول هذا لا يجوز وان الله جل ان يعلمنا ما ينفعنا وان يغفر لنا بالباقيه الصالحات وان يحيي قلوبنا بالايمان وان يغفر جل ان يتوحدنا جميعا على الصراط المستقيم والصلاة والسلام hva har det fikk sa dit noe god? HvaALLY i a massage net repay? Noe god? Koningas Ash well iri dekmlands k перекøver dit pte sa, at Hammondet ha verd om en contrapp hatt vi var på navetet بين الدنيا والاخره هذا ليلهم ملائكه قبل وجوده شوفنا كالشمس معه نحو الى اخر الايه الحبيب الحبيب ولكن ليت على سبيل المثال فالنبي مرشح ان كل جنابه كان كان يقول لا يعني بين الفينه والهين يعني اذا تطلب لا الامر الى والله معك والله لا يجب أن تغسل والدتي من تحكم الأمر وإن تحكم الأمر وليس هناك ثم لثان فلا تكشف, فلا تكشف عورة المحلقة قد نقول, نقول أنها في المنزل ولا تكشف عورةها والله سؤال ما هيتش شخال بقى اللي سنه ثانيه انا تعدينا اصلا على شخال المره دي سامحنا كلكم في القوره السؤال هيكون في 10 ثانية ان شاء الله اللي يعد ال10 ده لا ال10 دول ال10 الاولى ان من اول الوصيه كده <تصفيق> <تصفيق> هتديهو <تصفيق> ده الوصية. الوصية هو يشيل من حق الملك خلاص يا شن هي هديه بوتزين مظبوط في صدرشن خلاص نتصدر تاني اه هتبدا بالوصيه وتمرر الماء وتفكين طيب انت قلت الوصية وبعد الوصية تذكيره رحمة الله وبعد تذكيره تذكيره رحمة الله بل لحلقه وبعد كده الشهادة أربعة من تذكيره الشهادة طيب الخامسة شد قلنا ايه ساعدكم جحياتي تمام <تضيفت> بعد ذلك توجيه <التوجه> للايه للقبلة <تضيفت> الإطراع في تجهيد تغطية <تضيفت> الماء تغطية الماء إلا ليه الماء وتغميض عينيه أنا أرى أنكم تقتسمون الكريف جديد نعم نعم نعم نعم نعم Jeg skal nok male. Jeg skal nok male. Jeg skal nok male.